الذين سافروا صندوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم ندعس في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم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 ولا تكونوا كالذين نقضوا عهدهم بعد قوه امم بعد قوه انكسر تستخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه اننا يبلوكم الله به وليدين ان لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون وله شاء لكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تعملون